يقدم لو تقدر عليها عصي، لو تقدر عليها عصي، أنا بكلم كل مغني وكل ممثلة، بكلم كل واحدة ماشية في الشارع لبسة شميز ولبسة بانترن جنس واللي ادها فلوسه أبوها واللي ما هاللي قالوا لهم سيبوها عشان تتجوز، أنا بقول اللي بحولها واللي بعه. أنا بكلم كل دلغ مخدرات شاب بيسوق المخدرات لتجار المخدرات بكلم كل واحد بيسالف بالربا كل واحد صاحب ملطي مجموعة شركات بيتعامل بالربا أنا بكلم كل صاحب شركة أغاني كل صاحب موقع نت غير إسلامي أنا بكلم كل واحد صاحب قناة فضائية منحلة غير إسلامية saya bercakap, saya bercakap dengan semua pengadilan khusus yang terkini, yang akan memberikan anak-anak dengan anak-anak di dunia untuk menyebabkan anak-anak dan anak-anak. Dan tidak akan menyebabkan mereka akan menyebabkan dari anak-anak بكلم كل صاحب محل محمول بينزل لغبات للشباب كل صاحب محل كمبيوتر بينزل كليبات على الهارد نسك للشباب كل صاحب نايت كلاب في الهرم بكلم كل صاحب آه كل صاحب قهوة كل واحدة فتحة إليه أو واحد فتحة إليه بيبيع وبيأجر فساتين فستين للبنات أنا بكلم يا جماعة كل واحد بيأصرب بنا كل واحد فتح نت كافيه، برص جنيه أي شاب يدخل يتفرج على الصور اللي هو عايزة وهو عارف في مقابل الفلوس أنا بكلم بكلم كل وفين حريمي بكلم كل واحد كل واحد فاتح صلاة أفراخ غير إسلامية كل واحد فاتح فنده بيقدم فيه خمور كل واحد صاحب قرية سعية بيقدم فيها خمور بكلم كل واحد مفسد أنا بكلم يا جماعة أنا بكلم كل واحد بيفسد في الأرض وما واش عارف بيعمل إيه بقول لكم جميع بقول للمفسدين دول جميعا لو ربنا انتقم منك فعنيك Jalan kau mara, tuan ikhah, telinga dunia kau lah ada katera, tak ada siapa yang nafah kau, tak ada siapa yang rafah kau. Kalau Tuhan masih ada mata marah, satu. Tapi, kalau kau, kau berjuang Tuhan, kau berjuang dengan Tuhan. Aku orang yang kata, kau berjuang dengan Tuhan. Aku orang yang kata, kau berjuang dengan Tuhan. Aku orang yang kata, kau berjuang dengan Tuhan. Aku orang yang kata, kau berjuang dengan Tuhan. Aku orang yang kata, kau berjuang dengan Tuhan. Aku لو تقدر عليها عصي لو تقدر على سوء الخاتمه احسب ربنا سبحانه وتعالى يا بتفسد في الأرض هتقول له ايه يا اللي بتحارب دين ربنا هتقول له ايه يا اللي عشت حياتك في استوديوات الأغاني هتقول له ايه يا اللي عشت حياتك متبرجه تفتني الشباب هتقولينه له ايه يا اللي عشت حياتك تفسد في المسلمين هتقول له ايه يا اللي عشت حياتك كلها هتقول هنقول له ربنا ايه يا جماعه هنقول الملك الجليل ايه إذا ما قالني ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الدنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني فكيف أجيب يا ويحي ومن ذا سوف يحميني أسل النفس بالآمال من حين إلى حين. يا شباب على فين يا شباب على فين هنروح على فين يا جماعة عايزين ال ال اللي اللي ما دي اللي ما هوش من نوعية دي الكلام ده وينشره جماعة أنت شوفت أنا قلتها كل وقتي روح قل لكل واحد من أصحابك أو كل واحدة من صاحباتك بتعمل الكلام ده قل لهم ويا جماعة اللي واقف في المعاصي اللي أنا قلته عليه هذه الليلة يروح لكل أصحابه ينشر الكلام ده وسطهم يروح يحذره يروح يفواهم يروح ينقذهم ما يقولش الكلام ده جديد إحنا رحم بيوم ربنا ربهم اللي خلقهم قال لهم كده وهددهم بكده ربنا بيهددك اللي بتفسد في دين ربنا ربنا بيهددك اللي بتفسدي في دين ربنا ربنا بيهدد كل مش هيينتبه لتهديد ربنا ومش هيخاف هو حر عايز تتوب شوف اي شيخ من الشيخ. اي شيخ في اي جامعه من الجوامع اي شيخ سني له قول له انا عايز اتوب قولي له انا يتابعك ويبدا يتابعك ويبدا, ويبدأ, ويبدأ يوجهك ويرشدك لازم تاخد اول خطوه في طريق التوبه الليله حرام كفايه عليك كده بقى كفاية على فسكِّد أضحوط نفسكم من عذاب الله يا جماعة. araasi yaa khifan bin nawasi adark ghariq al maasi wa manun alayhi bilutafin